بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدة تثاؤب التثاؤب في المنام فسق وعمل يرضى به الشيطان مثل النوح والكسل عن الصلاة والتثاؤب في المنام يدل على الوثوب على الخصوم وعلى الثواب تراب التراب في المنام يدل على الناس لأنهم خلقوا منها وربما دل على الأنعام والدواب ويدل على الدنيا وأهلها لأنه من الأرض وبه قوام معاش الخلق وربما دل التراب على الفقر والميت والقبر فمن حفر أرضا واستخرج ترابها فإن كان مريضا أو عنده مريض فإن ذلك قبره وإن كان مسافرا كان حفره سفره وأترابه كسبه وماله وفائدته لأن الضرب في الأرض سفر تابوت التابوت في المنام ملك عظيم فيرى أنه في تابوت نال رفعة وسلطانا وقيل إن صاحب هذه الرؤيا خائف من عدو وعاجز عن معاداته وهذه الرؤيا دليل الفرج والنجاة من شر بعد مدة وقيل إن من رأى هذه الرؤيا. إذا كان له غائب قادم عليه وقيل من رأى أنه على تابوت فإنه في وصية أو في خصومة وسينال الظفر ويصل إلى المراد والتابوت في المنام قد تدل رؤيته على السمي والنكد وربما دل على المحمل للسفر تل التل في المنام رجل خطير رفية والعمارة حوله أهله من أرضا مستوية فيها رابية او تل ناشز عنها فان ذلك التل رجل له من ساعة الدنيا بقدر ما حوله من الارض المستوية فان رأى انه قائم على ذلك التل او الموضع الناشز وقد تعلق به فانه يعلو امره تبن التبن في المنام مال وخصب لمن اصابه وادخله منزله وقيل من تبن في منامه فليحفظ الكيس فهو مال لمن أصابه ويكون أثره ظاهرا عليه كثيرا. وقيل التبن مال بتعب لأنه لا يوصل إليه إلا بعد الدق. تبر رؤية التبر في المنام تدل على علم نافع وصديق صدوق وزوجة موافقة وولد صالح. تاج التاج يدل في المنام على العلم والقرآن والملك. وربما دل لبس التاج على تجديد ولد أو بلد أو إرغام عدو والمرأة إذا رأت التاج على رأسها فإنها تتزوج برجل رفيع ذي سلطان أو غنى وإن كانت حاملا ولدت غلاما وإن راه رجل على رأسه فإنه ينال سلطانا فإن دخل عليه ما يصلحه سالم دينه وإلا كان فيه ما يفسد لأن لبس الذهب مكروه شرعا للرجال ترسن ترس الترس في المنام واقعات وجنة وهو يدل أيضا على الصوم قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة وربما دل على الصديق المحجاج والترس رجل أديب كريم مطيع كف لإخوانه في كل شيء من الفضائل حافظ لهم وناصر في المكاره والأسواء ترمس رؤية أخضره في المنام شح ورزق بتعب او علم بغير عمل ترمس اليابس في المنام هم ونكت ودقيقه دواء تفاح التفاح يدل في المنام على الاولاد وعلى حسام الودوه والتفاح همة الرجل وما يحاول وهو بقدر همة من يرى فيرى انه اصاب تفاحا واكلة فانه ينال من تلك الهمة بقدر ما وصفت فيد. أكل التوت في المنام يدل على كسب واسع نافع لصاحب الرؤيا، وشجرته رجل صاحب أموال وأولاد والتوت يدل على صلاح الدين وحسن اليقين وعافية البدن من أكله التين، التين في المنام مال وخصب كثير لمن أصاب منه وشجرته رجل غني كثير المال نفاع يأوي إليه أعداء الإسلام لأن الحياة تأوي إليها وليس في الثمار شيء يعبيله ومن رأى أنه يأكل منه فإنه يكثر نسله وقيل التين رزق ومال مجموع يظهر أثره على صاحبه وأكل القليل منه رزق بلا عسر وكل تينة تؤكل مال يقع في يد صاحبه وقيل ثمر التين وورقه هم وحزن وندام وقيل التين يفسر بالصلحاء وخيار الناس والرزق السهل والسرور التام والنعمة الرغدة، والتين في غير وقته يدل على حسد يعرض لصاحب الرؤية ورؤية التين الأسود ربما دلت على اليمين الكاذبة تمر هو في المنام لمن رآه مطر ولمن أكله رزق عام خالص يصير إليه ولا يشاركه فيه أحد وربما كان تأويله أن يقرأ القرآن وينفعه في دينه والتمر المدفور مال مذكور والكيلة من التمر غنيمة ومن جنى تمرا في وقته من نخلة تزوج امرأة موسرة شريفة فيها حدة كثيرة الخير والبركة فإن كان في غير وقته فإنه يسمى وإلما ولا يعمل به فإن من نخلة يابسة على نفسه رطبا فإنه يتعلم من رجل منافق علما نافعا وإن كان فيها من من فرج عنه لقصة مريم عليه السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فإن رأى إنسان أنه أخذ تمرة وشقها وأخرج منها نواه فانه يولد له ولد ومن راى كأنه أكل تمرة فانه يجد حلوة الإيمان تنساح رؤيته في المنام تدل على شرطي لأنه شر ما في البحر لا يأمنه عدو ولا صديق وهو لص خائن ويدل ايضا على التاجر الظالم الخائن راى التمساح جره إلى الماء وقتله فيه فإنه يقع في يد شطي يأخذ ماله فإن سلم منه فإنه يسلم والتمساح في المنام تدل رؤيته على الفسق والتحزل وكسب الحرام والخوف والنكد وربما دلت رؤيته على مسخ العمر بسبب الغرق ولا خير في رؤيته في البحر وربما كان عدوا مخذولا ولا في البر لحلوله في غير محله وأنه لا يعيش فيه ومرى أن التمساح جره إلى الماء فإن ذوي سلطان يأخذون من بيته شيئا وهو كاره تنين وفي في المنام حاكم جائر مهاب أو نار محرقة إن كان له رأس واحد فإن كان ثلاثة فهو أشد والمريض إذا رأى التنين دل على موته ومن كان كأنما جره تنين إلى الماء فإنه تصيبه عقوبة من حاكم أو عذاب من الله تعالى وربما دل التنين على زمان فويل وذلك ذكوله فإن رأى الإنسان كأنه يجيء من غير مضرات أو كأنه يعطيه شيئا أو يكلمه بلسان طلق، فإنه يدل على خير كشور يكون له تيس. هو في المنام رجل نهيب في منظره أبله في اختياره والتيس عرضا رجل ضخم في دينه عظيم الشأن تاجر مرى في المنام أنه في حانوت وحوله عروض التجارة وعليه زي التجار وهو يتجر ويأمر وينهى فهو رياسة له في تجاراته ورؤيه التجارة في المنام تدل على الأرباح والفوائد والمناصب العالية والأسعار والاطلاع على الأخبار الغريبة، وربما دلت رؤيتهم على التفريط في كثير مما فرضه الله عليهم كالحج والجهاد والصيام وصلاة الجمعة. حرف الثاء فرياء. هي في المنام رجل حازم في الأمور فمن راها سقطت على الأرض دل على موت الانعام وقلة الأثمار في ذلك العام ومن راها من الصماء دل على إتقان ما يصنع وإحكامه ثلج رؤيته في المنام دليل على الأرزاق والفوائد والشفاء من الأسقام والأوجاع والأمراض الباردة خصوصا لمن معيشته من ذلك وربما دل الثلج والنار على الأنفة والمحبة فإن رؤية الثلج في أوانه كان دليلا على ذهاب الهموم والهموم وارغام الأعداء والحساد وإن ظهر في غير أوانه كان دليلا على الأمراض الباردة والفالج وربما دل الثلج على تعطيل الأسفار فإن كان الثلج قليلا وكان في البلد ينفع أهله فإنه خصب ومن رأى أن الثلج يقوى عليه سافر سفرا بعيدا وربما كان فيه مضرة ومن رأى الثلج النزل من السماء وعم في الأرض فإن كان ذلك في أماكن الزرع وأوقات نفعه دل على كثرة المور وبركات الأرض الخصب حتى يملأ تلك الأماكن بالطعام والنبات كامتلائها بالثلج ثمرة رؤيتها في المنام إذا كانت حلوة تدل على رزق وفائدة وعين نافع والحامضة الحذيفة لمن يوافقه أكلها كذلك ولمن لا يوافقه مال حرام وزيادة في مرضه والثمرة المحجوبة رزق بتعب وتعبه على قدر حجبه والثمرة التي ليس لها عجم ولا قش تدل على تيسر الأمور والرزق الحلال الذي لا يشوبه شيء والثمار ازواج أو أولاد أو عقود أموال أو متاجر أو علوه أو أملاك أو أعمال صالحة أو أهل أو أقارب أو شفاء من الأمراض لمن ملكها وربما دلت على ما يعمل منها من الشراب وكذلك المشموم يدل على مائه أو دهنه ثوم الثوم في المنام مال حرام قبيح وكلام شنيع وصاحبه يبدل الخير بالشر فمن أكل ثوما في منامه فإنه يثنى عليه بثناء قبيح وإن أكله مطبوخا فإنه يتوب من فحشاء ويرجع عن خطأ وأكل الثوم دليل, دليل خير للمريض فقط ومن اقتلع ثوما تضرر بضرر من قبل أقاربه وقيل إن الثوم هم وحزن سريد هو في المنام حياة الرجل وعيشه وكسبه وحرفته فان رأى ملأ قصات فريدا أو دسما فهي دنيا واسعة ومن قصات يأكل منها فريدا فقد ذهب من حياته بقدر ما أكل منها وبقي ما بقي فإن أكل سريد الدسم فإنها ولاية في منافع، فان رأى أن قدامه قصعة فريد بجسم كثير ولا يتهيأ أكله فإنه يجمع مالا ويأكله غيره وإن كان السلود من خل بلا لحم فإنها حرفة مظيفة من حل وورع وإن كان بغير دسم فإنها حرفه بنية ثور الثور في المنام رئيس قوم وقيم بيت أو بلد أو قرية وثور الواحد ولاية سنة واحدة والتاجر والصانع تجارة سنة ومن أن له ثيران كثيرة، فإنه يلي ولاية إن كان ذلك اهلا ويكون تحت يده زعماء واعوان يصرفهم في ولايته وميدان سلطانه فإراء أنه ركب ثورا منها يساق إليه خير ومراء أنه أكل رأس الثور نال منصبا وسلطة والثور عامل أيضا فمراء أنه ركب ثورا قهر عاملا ومراء أنه اشترى ثورا فإنه يدار الأصدقاء وأشرف الناس بكلام لئن حسن والثور رجل كبير له قدر ومنعه ولحمه مال من قبله وشحمه في سنته ثعلب هو في المنام عدو ختال كذاب مخالف مراوض ومن قاتله او مسه اصابه فزع من الجن ومن رأى انه اخذ ثعلبا فانه يصير اليه غريم او خصم له فان ذبحه صالحه عن دين فإن لاعب ثعلبا فانه يصيب امراه يحبها وتحبه ويقر الله تعالى عينيه بها ومن راى كانه قتل ثعلبا فانه ينال امراه عزيزه شريفه والثعلب يدل على عدو مجهول غير معروف شديد مكار ويعمل عمله في غير حينه ويدل على النساء المجدعات ايضا ومن رأى أنه انه ينازع ثعلبا او يعالجه فانه يخاصم ذا قرابه ومن راى انه اصاب من جلد الثعلب شيئا فان ذلك قوة له وغافر وربما يكون ميراثا ومن شرب لبن الثعلب برئ ان كان به مرض وقيل من راى ثعلبا اصابه في نفسه هوان وفي ماله نقصا شعبان يدل في المنام لمن رأى على رجل الوادي ربما دل على العداوة من الاهل ربما كان جارا حسودا شريرا وثعبان الماء عون للظالم او اعلام للحاكم ومراء انه ملك ثعبانا فانه يصيب سلطانا عظيما ثدي وفي المنام امراه الرجل او ابنته فجماله جمالها وفساده فسادها وان رأى الرجل في ثديه لبنا فان كان فقيرا استغنى وكابر سنه وان لم يكن متزوجا دل على أنه ولد له ولد فإن رأى ذلك مرأة شابه، دل على أنها تحمل وأن حملها يتم وترد الجنين. وإن كانت عذراء مدركة دل على عرسها وإن كانت صغيرة بعيدة من وقت الزواد دل على موتها وإن رأى كأن سديوه عظم على اعتدال أمرهما وحسن منظرهما فإنهما يذلان على أولاد وأشياء يملكها واذا راهما ساقطين فهو دليل على موت اولاده وان لم يكن له اولاد دل على افتقاره والثديان في المنام هما البنات فما حدث فيهما فتاويله في البنات ثؤلل هو في المنام مال فمن ان به ساليل نال مالا ناميا بلا نهايه يخشى عليه ذهابه ثوب مرى في منامه انه لبس ثياب صوف انه يتزهد ويدعو الناس الى الزهد في الدنيا ويرغبهم في عمل الاخره وكل ثوب ينسب الى الخضرة فانه لون ينفع ولا يضر فمرى انه لبس الخضرة فان الاخضر للحي دين وعبادة وللميت حسن حاله عند الله تعالى وقيل من لبس الخضرة اعطي المراسة وثياب البيديو خير لمن لبسها في المنام فاما للصماء والعمال فإنها تدل على كثره بطالتهم ومن راى عليه ثوبا أسود ولم يعتد لبسه اصابه بعض ما يكره وهو لمن اعتاد لبسه في اليقظه شرف وسلطان ومال وسؤدد ومن راى عليه ثيابا حمرا فإنه يصيب مالا كثيرا يجب لله تعالى حق فيه والثوب الأحمر قد يدل في المرض على الموت وفي الفقر على مضره والمعصفر من الثياب وجميع الأصراد المشاكلة لذلك تدل في بعض الناس على قروح وفي البعض الآخر على حمى والصفرة في الثياب مرض وضعف لصاحب الثوب ومن رأى عليه ثياب خز فإنه يحج ومن كان عليه ثياب الوش وهو يصلح للمناصب العليا ولي ذلك ومن أنه لبس ثوبا رقيقا تحت ثيابه فإنه يصير إليه مال يداخر وتكون سبيرته خيرا من علانيته فإلا لبسه فوق ثيابه فانه مكروه والثياب المنسودة بالذهب والفضة صلاح في الدين والدنيا وبلوغ المنى ولبس الثياب الجديدة للغني زيادة في رفاهية العيش وللفقير ثروة وللمديون قضاء دين ثروة هي في المنام مفسدة لطريقه وربما كان ذلك إراما للعدو وكبتا للحسود وربما دلت الثروة على الزوجة والأعمال الصالحة الموجبة لنعيم الجنة وربما دلت الثروة للمريض على ثرائه وتربته وحلوله فيها ثكول وهو الفوز يدل في المنام على رفع القدر والأفراح والمسرات وربما دل الثكول على فقر الأولاد والأمهات لأن ذلك مما يدعى به على الإنسان سلم السلم هو الكسر في الصحيح من كل شيء فإنه دليل على نقصه أو نقص ما يدل عليه وربما كان السلم لثما للغائب أو صلحا مع من هاجره حرف الجين جهاد هو في المنال دال على المسارعه في قوت الأيال وينال ثناء حسنا وذكرا جميلة وقيل الجهاد يدل على الرزق وقد يدل على سلوك طريق الخير والسداد ومناظرة أهل البغي والعناد ورعى أنه يذهب إلى الجهاد فإنه ينال غنية وفضل ودرجات في الآخرة فيرعى أنه يجاهد في سبيل الله تعالى ويقاتل الكفار فانه مجتهد في أمر عياله وجهد القتال جهد الكسب فإن أنه يذهب إلى الجهاد بسلاحه فإنه مسلم ومجتهد معتصم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإن أن الناس يخرجون إلى الجهاد فإنهم يصيبون ظفرا ونصرا وعزا وقوة وداها فإن أنه يقاتل الكفار وحده بسيف يضرب به يمينا وشمالا فانه ينصر على أعدائه فإن أنه قتل في سبيل الله فانه ينال فرحا وسرورا ورزقا هنيئا. يا في المنام دلة لمن اعطاها من المسلمين للكفار على الذل وإذا أخذت من الكفار دلت على العز والنصر دل الجند في المنام جند الله عز وجل وهم ملائكة الرحمة والغارة ملائكة العذاب إراء الإنسان أنه جندي يأكل رزق حاكم في ديوانه فإنه يلي ولاية ومرأة كانه جندي في العساكر فإنه إن كان مريضا يموت ومرأة جنودا مجتمعة دل على هلاك المبطلين ونصرة المحقين وقلة الجن دليل الظفر ورؤية الجيوش تدل على الخوف جن الجن في المنام أصحاب الاحتيال لأمور الدنيا وغرورها إلا أن يكون المرئي من الجن حكيما ذا بر وعلم ينطق ويعرف ومرأة انه تحول جنيا قوي كيده ومرأة الجن واقفه قرب بيته دل على خسران او ان عليه نظرا قد وجد او على هوان يصيبه ومرأة شيئا من الجن يدخل بيته ويعمل فيه شيئا فان ذلك دليل على ان الاعداء يدخلون بيته والنصوص يضرونه ومرأة كأنه يعلم الجن القرآن او يسمعونه منه رزق الرئاسة ومران أنه يصحب الجن في المنام دل على قربه من أهل الاسفار والمطلعين على الأسرار، وربما دلت رؤية الجن على الاسفار في البر والبحر والخطف والسرقة والزنا وشرب الخمر ومواضع البدع، وتدل رؤيتهم على أرباب الشعوذة والحيلة فان صار الجن في المنام أمين شرهم فان صارعوه بكيدهم بكيبهم ومسهم جماعة من رأى في المنام جماعة من الناس فإن الله تعالى سيرحمه فيما يمتحنه به وربما دلت رؤيه الجماعة على الغرم والخسارة وربما دلت على المخاوف والانكاد وكذلك إذا دخلوا على مريض أو رأى ميتا بين جماعة فإنه مرحوم جمعة من رأى في المنام أنه في يوم جمعه فإن الله تعالى يجمع أموره المتفرقه ويحوله من العسر إلى اليسر وتعود إليه البركة فإن رأى أن الناس يصلون صلاة الجمعة في المسجد الجامع وهو في بيته أو حانوته يسمع التكبير والركوع والسجود والتشهد والتسليم ويظن أن الناس قد رجعوا من الصلاة فإنه يعزل من منصبه فإن رأى أنه يحفظ الصلاة فإنه ينال كرامة وقيل فرأى أنه يوم الجمعة فهو مرء يظل به خيرا وليس كذلك فإن رأى أنه يصلي الجمعة فإنه يسافر سفرا منتامعا التمسا به فضل مال ورزق يناله ان تمت تلك الصلاة ومرأة أنه يصلي الجمعة فإنه يتم له ما يريد ويبلغ ما يأمله وصلاة الجمعة في المنام دليل على الفرح والسرور وشهود الأعياد والمواسم والحد جنازة مرأة في المنام أيه أنه يصلي على الجنازة فإنه يؤاخ أقوى في الله تعالى وقيل رجل منافق يهلك على يده قوم أردياء فإن رأى أنه موضوع على الجنازه وليس يحمله أحد فإنه يحبس فإن حمل على جنازة فإنه يتبع ذا سلطان وينال منه مالا وينتفع منه بشيء ومن رأى أنه على نعش فإنه يكثر ماله ومن رأى أنه رفع وضع على جنازة وحمله على أكتاف ججال فانه يصيب رفعة ومكانا ويقهر الناس ويركب أعناقهم فإن بكوا عليه وراء جنازته فإن عاقبة أمره محمودة وإن لم يبكوا عليه وذموه فإن عاقبة أمره غير محمودة جبانة رؤيتها في المنام أمن للخائف وخوف للآمن وربما تدل الجبانة على الخوف والرجاء والرجوع إلى الهدى بعض الضلالة ورؤية جبانة أهل الشرك هم ونكد وخوف وشك في الدين ورؤيتها تدل على أماكن البدع والسجن الموحش والجبانة تدل على الآخرة لأنها ركابها وإليها يمضى إليها وهي محبس اجسام من صار إليها وربما دلت على دار الرباط والنسك والعبادة والتخلي عن الدنيا والبكاء والمواعظ وربما دلت الجبانة على الموت لأنها داره وربما دلت على دار الكفار وأهل البدع ومحلة أهل الذمة لأن من فيها موتى والموتى في التأويل فساد في الدين وربما دلت على السجن لأن الميت مسجون في قبره ومن دخل جبانته في المنام وكان مريضا في الله صار إليها ومات من علته فإن لم يكن مريضا فإن كان حين دخوله خاشعا باكيا أو تاليا لكتاب الله أو مصليا فإنه يكون مداخلا لأهل الخير وإن كان مكشوفا أو ضاحكا فإنه يداخل أهل الشر والفسوق والمقابر المعروفه أمر حق فيرى أنه دخلها لينزجر بدخولها وقال كلام بر وحكمة وإنابة فإنه يدخل في أمر الحق ينصب فيه وإن لم ينزجر فإنه في أمر يغفل فيه جبل الجبل في المنام رجل الرفيع الشأن قاس ذو صوت منيع مدبر لأمر او رجل رئيس أو ولد او تاجر أو امراه صعبه قاسيه فان كان جبرا ينبت عليه النبات ويكون فيه ماء فانه حاكم صاحب دين واذا لم يكن فيه نبات ولا ماء فهو حاكم كافر طاغ لانه كالميت لا يسبح الله تعالى ولا ينتفع به الناس ويراى رجل انه يرتقي في جبل يستوي عليه ويشرب من مائه وكان اهلا للمنصب فانه يلي ذلك وان كان تاجرا ارتفع امره وسهولة صعوده سهوله لافاده ذلك والهبوط من الجبل هبوط عن ولايه وسلطان وغناء والجبال والروابي في الرؤيا تدل على غم شديد وفزع واضطراب وبطاله وربما دل على المرسى الذي تثبت فيه السفينه بمن على ظهرها وربما دل الجبل على من يأوي الإنسان إليه ويستظل بظله ويحتمي به كالسيد والوالد ويستدل على خير الإنسان وشره كذلك يستدل عليه بما في الجبل من ماء وشجر وفاكه جرة الجرة في المنام خادم أو أجير أو عامل منافق يجري على يده مال ويؤتمن عليه وشرب الماء منها مال حلال وطيب عيش فمن رأى أنه شرب نصف ما فيها فقد نفذ نصف عمره فإن شرب أقل أو أكثر من ذلك فتأويله ما بقي أو نفذ من عمره فإن أنه شرب كل ما في الجرة فقد نفذ كل عمره وكذلك في سائر الأواني ومن رأى كأنه شرب من جرة ضيقة الرأس فإنه يراود جارية عن نفسها ومن رأى كأن على كفه جرة ماء فوقعت وانكسرت ودقي الماء فإن امرأته حامل وتموت ويبقى الولد وربما دلت الجرة إذا كانت مملوءة زيتا أو عسلا أو لبنا لأهل الدنيا على المطمورة والمخزن والكيس وكذلك سائر أوعية الفخار من الكزان والقلال وغيرها جليد هو في المنام في وقته إذا رؤيا يدل على ذهاب الهموم والغموم وإرغام الأعداء والحساد وإذا جلد الماء أو أهلك الشجر او سد الأبواب دل على إبطال المعاش وتوقف الحال وتعذر الأسفار وربما دل الجلد على الجلد من الرجال والجلد من الضرب والجليد لا خير فيه لاستحجاره وكثرة يبسه وما يشتق من اسمه فمن نزل عليه أو سقط فيه نزل فيه بلاء يتجلد فيه والجلد هم وعذاب إلا يرى الإنسان أنه استقع ماء فجعله في إناء فجمد مكانه فإن ذلك مال صامت يجمد ويبقى جلد جلد الإنسان هو ستره وتركته في ماله في موته وحياته ومرأ في المنام كأنه يسلخ جلده من بدنه كما تسلق الشاه فانه يدل على موته إن كان مريضا وإن كان صحيحا افتقر وافتضح. والسمن في البدن والقوة قوة الدين والإيمان فإن رأى كأن جسده جسد حي فإنه يظهر ما يكتب من العداوة وما رأى كأن له أليه كاليه الكبش فإن له ولدا مرزوقا يتعيش منه وجسد الإنسان في المنام المنامدل على ما يواليه ويتجسد به كاللباس والزوجة والمسكن والمحبوب والولد وعلى ما يحتمي به من الاذى السيد سيد وولي أمر فقوته وحسنه وسمنه دليل على حسن حال من دل عليه ممن ذكر وأما ضعفه وتغير لونه ونتنه فإنه دليل على سوء حال من دل عليه وقيل الجلود بموت لمن ملكها، وربما كان السلخ نزع لباس وثوب لدخول حمام وغيره انتهى الشريط الثالث وقال الكتاب بقية على الشريط التالي